بسم الله الرحمن الرحيم بصر... بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبتي في الله أعلم بطولة وأعلم أنجاز أن تموت وتجلك الحسنات بعد الموت وأنت في قبرك هذه هي البطولة الحقيقية أن شخص يموت ويكون له حسنات تجري يجد ثوابها وهو في قبر أتى رجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من أكيص الناس من أذكى الناس قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الذكي أن يعمل لما بعد الموت أحبتي في الله الشيء المحزن والمخيف أن كثير من الشباب والفتيات وكثير من يستخدمون هذه التقنية ينشر تلك الروابط وتلك الأغاني وتلك المقاطع الفيديو وتلك الصور الرمزية المخلة بالأداء والقيم هذه الأعمال والله الذي لا إله إلا هو إن لم الله سبحانه وتعالى فسوف يجري لك العقاب والألم الشديد والعذاب وأنت في قبرك فأنت الآن قد ولكن المصيبة أنك وزعت تلك الصور ونشرت تلك الصور والمقاطع والروابط فيأتيك من الإثب ما الله به عليم وأنت في قبرك حتى يوم القيامة يوم الحسنة والندوة لما تقف بين يدي سبحانه وتعالى وتشاهد جبال من السيئات أنت لم تفعلها ولكن هذه كلها حملتها على عاتقك يا عبد الله لأنك ساهمت في نشر تلك الصور وتلك المقاطع ثم يقول لك ربي سبحانه وتعالى ويعطيك هذا الكتاب ثم يقول الله جل وعلا أطّر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فتشاهد هذا الكتاب وتقرأ هذا الكتاب وتشاهد كل ما فعلته يا عبد الله في الليل والنهار طال الله جل وعلا واسمع وتأمل ووضع الكتاب كتاب الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويطونون تنامى لهذا الكتاب اشتري هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أدا الله وفره تشاهد تلك السيئات الصغيرة والله قبل كبيرة تراها في قبره ويوم القيامة فماذا تقول لله لما تقف بين يديه سبحانه وتعالى ما هو جوابك لام الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نعد للسؤال جوابه وللجواب صوابه فيوم القيامة يوم الندم والحسرة والله ما فيها أجوع ولكن يا عبد الله وأنت يا أمت الله نحن الآن في فسحة نحن الآن معنا الفرصة لكي يجدد علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى فعلينا جميعا من هذا اليوم أن نبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى لا سعادة ولا راحة إلا أن تتعلق هذه القلوب بعلام الهيوب سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغليق للشر. فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طوبة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كن منهم يا عبد الله وأنت يا أمت الله في الجميع.